اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وأظهرت أمننا وبسطت رزقنا ومن كل ما سألناك أعطيتنا لك الحمد على ذلك كثيرا ولك الحمد على ذلك أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً لك الحمد السرمد لك الحمد الذي لا يبلغه العدد لك الحمد حمد الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والعباد الصالحين اللهم لك الحمد حتى ترضى لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت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 لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك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 واجعل هل وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار نصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا رب العالم عالمين اللهم انا نسالك بردا العيش بعد الموت اللهم انا نسالك بردا العيش بعد الموت ونسالك نعيم لا ينفد وقره عين لا تنقطع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 اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا ومولانا إلهنا ومولانا إلهنا ومولانا أتيناك تائبين أتيناك تائبين أتيناك طائعين أتيناك وجلين اللهم يا إله الأولين والآخرين اللهم أعتق رقابنا من النار أجمعين اللهم أعتق من النار أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا إلهنا ويا رجاءنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول لنا ولا قوة إلا بك يا رب يا رب يا رب دعوناك فاستجب لنا أمح خطايانا اغفر زلاتنا تجاوز عن تقصيرنا بيض وجوهنا بيض وجوهنا نق صحفنا أمح خطايانا استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل يا إله الأولين والآخرين استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك يا رحمن الراحمين اللهم إنا عجلنا إليك لترضى فرضى عنا عجلنا إليك ربنا لترضى فرضى عنا عجلنا إليك ربنا لترضى فرضى عنا, لترضى فرضى عنا يا رحمن الراحمين اللهم اغفر للحاضرين والسامعين اللهم اغفر للحاضرين والسامعين اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم اشملنا بعفوك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا واعف عنا وأعتق رقابنا من النار أجمعين اللهم اغفر لنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا يا أرحم الراحمين اللهم يا إلهنا ويا رجاءنا نسالك الفردوس الاعلى من الجنه نسالك الفردوس الاعلى من الجنه نسالك الفردوس الاعلى من الجنه اللهم اجعل الجنه دارنا اللهم اجعل الجنه دارنا اللهم اجعل الجنه دارنا وقرارنا يا ارحم الراحمين اللهم اجمعنا في دار كرامتك ومستقر رحمتك اللهم اجمعنا في دار كرامتك ومستقر رحمتك اخوانا على صور متقابلين يا أرحم الراحمين وآباءنا وأمهاتنا يا أرحم الراحمين اللهم يا إلهنا ويا رجاءنا كما حسنت خلقنا اللهم لا تشوهي بالنار اللهم كما حسنت خلقنا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 يا إلهنا ليس لنا في الوجود رب سواك فندعوه من من نقصد وأنت المقصود وإلى من نتوجه وأنت صاحب الكرم والجود مددنا إليك أيديها فلا تورنا الحلمان، فلا تورنا الحرمان، ولا تبلنا بالخيبة والخسران، ولا تردنا خائبين ولا عم بع بجودك مطرودين. اللهم ما ندعنا من الخير المسألة إياه يا، فاعطنا إياه من غير مسألة. فما ندعنا من الشر أن نستعيد بك منه فاعثنا منه من غير مسألة اللهم إنا نسألك أن ترزقنا النظر إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم اللهم إنا حرمنا النظر إليه في هذه الدنيا اللهم فمتعنا بالنظر إليه يوم نلقاك اللهم متعنا بالحديث معه اللهم وصقنا من يديه الشريف ذين شربة لا نضمع بعدها أبدا يا أرحم الراحمين اللهم صل عليه كلما ذكره الذاكرون الأبرار وصل عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون نشهدك يا الله وأنت في عليائك أننا نحبه ونحب صحابته وأهل بيته ومن استنى بسنته ودعى بدعوته يا الله يا الله اجمعنا به في ذار كرامتك ومستقر رحمتك اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزراجنا وذرياتنا وعلماءنا ومشعيخنا وولاة أمرنا ومن لهم فضل علينا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أساء إلينا ومن أساءنا إليه اعتق رقابنا من النار أجمعين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسحورا إلا فككت سحرا، اللهم حل السحر عن المسحورين، اللهم حل السحر عن المسحورين، بعطف منك وحنان منك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم من طال في البلاء اللهم ارحمهم اللهم فك, فك اللهم فك السحر عنهم وحله يا أرحم الراحمين اللهم وأهلك السحر اللهم وأهلك السحر ومن يتعاون معهم اللهم أبطل ما صنعوا اللهم أبطل ما صنعوا اللهم أبطل ما صنعوا اللهم اجمع ما فرقوا وفرق ما جمعوا اللهم إن أنا نعوذ بك من أعين العائنين وحسد الحاسدين اللهم رد كيدهم في نحورهم اللهم رد كيدهم في نحورهم نعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم يا إله الأولين والآخرين ويا ناصر المظلومين يا ناصر المظلومين انصر اخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصر اخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصر اخواننا المستضعفين في سوريا وفي العراق وفي كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم ارحم ضعفهم اللهم ارحم ضعفهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس اللهم يا رب المستضعفين يا رب المستضعفين أنصرهم نصر اللهم أنصرهم نصر المؤزراء اللهم عليك بعدوك وعدوهم اللهم عليك بعدويك وعدوهم اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا واستقرارنا بسوء اللهم أشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم وفق ولي أمرنا عن ما تحب وترضى اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم يا إله الأولين والآخرين اللهم يا إله الأولين والآخرين لا تدع أيما من إلا زوجته ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته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 وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى الْمُخْتَارِ وَعَلَى جَمِيعِ الْآلِ وَالصَّحْبِ الْأَخِيَارِ وَعَنَّا مَعَهُمْ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَجُودِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارِ